لش المانعك ما جيت يوم اللي اندهينا لو ما سمعت صواتنا يوم انت خين قلها يا بنتي ما خف حالك علينا لكن ايش بدي رأي دل لشبه الحق لكن يا زيند رد الخبابة ريعة والخواتن والتلوين تريد قال انها الغريل. ليش يا ابا الحسين يقول انا ما اتحمل ما اقدر ابا اقدم كربلا ما اقدر اشوف احسين يتعفر بيت الدعاء واسألك الدعاء اصحاب الحوائج اللي عندهم مرضى ها تقول لابا وصي بنا وصي بنا وصي بي الله يا بنجي العذرة ما تقدر تشوف احسين مرمفاك